أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيد من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس فَسَعَلَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ كَفَى بِدَارِنَا مَكَانِيرُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُلْهِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ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 وأن يخيروه للغير لا واهنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما